وينهم حب قلبي وينهم وينهم راحة وينهم رحوا إلى دار السعود رحوا إلى جنة خلود رحوا إلى دار السعود رحوا إلى جنة خلود رحوا إلى رب ودود, رحوا إلى رب ودود ونهوم وينهم أحباب قلبي وينهم مع الحواري ينعمون لهم فيها ما يشتهون مع الحواري ينعمون لهم فيها ما يشتهون حياتهم فيها سكون حياتهم فيها سكون وينهم وينهم أحباب قلبي وينهم خلى حياتهم في سرور واهدى لهم ذيك القصور خلى حياتهم في سرور واهدى لهم ذيك القصور ملك لهم سبعين حور ملك لهم سابعين حور وينهم وينهم أحباب قلبي وينهم الهم في القلب انطوى والحزن في القلب محال الهم في القلب انطوى والحزن في القلب بما حول عد بقا الا الهنا ولا عد بقا الا الهنا احباب قلبي